سبب نزول هذه الآية نقد سمع الله قول الذين قالوا وأن اليهود قالوا ما مقولته الشنيعة ومقولته الفظيعة في ربهم سبحانه وتعالى وهذا هجيرهم وديدنهم تنقص الرب جل وعلا والطعن في الذات الإلهية ترى بأنه فقير وتار بأنه أيضا كذلك كيده مغلونه بخيل ونعوذ بالله تعالى الله عما يقول اليهود الفجرة علوا كبيرة فهذا شأن يهود تنقص ربنا سبحانه وتعالى وهذا السمع المذكور لقد سمع الله سمع تهديد ووعيد وأن الله سمع ما قالوا وسيجازيهم على ما قالوا وهذا يختلف تماما عن السمع الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأمة سمع الله لمن حمده هذا سمع إجابة وإثابة وهكذا أيضا السمع في قول سبحانه وتعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها هذا سمع إزالة شكاية ومزيد عناية بهذه المرأة مزيد عناية بقضيتها وعناية بشكايتها سمع الله شكايتها ووعد الله بإزالة ما هي فيه وأما هذا السمع المذكور في هذا الآية السمع تهديد السمع عيد فهولا سمع قولهم سبحانه وتعالى وسيجازيهم على غالهم فلا يسمع منك الله سبحانه وتعالى إلا مسموعا يحبه جل وعلا فإياك أن تسمع منك ربك جل وعلا ما لا يرضاه منك فإن الله لا يغيب عنه شيء من المسموعات أحاط سمعه بكل المسموعات وجميع المسموعات كما أحاط علمه بجميع المعلومات كما أحاطت رؤيته بجميع المرئيات فلا يغيب عنه معلوم ولا يخفى عنه كذلك مرئي ولا مسموع فجميع الأقوال مسموعة والأفعال مرئية والمعلومات معلومة له جل وعلا فما أعظم سمعه سبحانه وتعالى فإن عائشة تقول لقد كنت قريبا من الحجرة وخفي علي شيء من ذلك مما تقول تلك المرأة فأنزل الله قد سمع الله قولة قولة التي تجادلك في زوجها فسمعه سبحانه وتعالى أحاط بجميع النسمعات فلا يخفى عليه شيء دقيقها وجليلها يعلمه ويسمعه سبحانه وهكذا أيضا المرئيات لا يخفى عنه وعليه شيء من المرئيات فكلها يراها يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلية ويرى نياط عروقها في نحرها والمخص في تلك العظام النحلي من قال هذا؟ مم. تنسب لمن من هذه الأبيئات؟ يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلية ويرى نياط عروقها في نحرها والمخفي تلك العظام النحني من العليا بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي من قال هذا لا ما عرفه تنسى من الشافي من السوداني هذا ما أعرفها السوداني أنا أعرفها لزمقشري تنسى هذه الأبيات وينظر هذا الذي مر معي قديما ما أعرفه الآن لكن أعرفه من قبل نحفظه أن القائن هذا الزمخشري والله أعلم مع أنه من نفاة الرؤية فما أدري ماذا يقصد بهذا يا أبي العنى البغوي المغربي يقول القرطبين سبها لأبي العنى المغربين جيد أما الزمق شرمه إلى إقلا به مع نفيه للرؤية فهي أبيات عظيمة الله فيها تعظيم للرب جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء انظر إلى هذه المقولة إن الله فقير ونحن أغنياء الذي هو الغني الحميد فقير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وهم يا أخوان إنما هذا كله تعمية وتلبيس على أتماعهم ويقولون ما لا يعتقدون فهم يعلمون أن الله هو الغني جل وعلا وأنه الرازق والرزاق وأنه له ميراث السماوات والأرض والعباد عباده والمال ماله الملك ملكه ولكن كل ذلك تغطيه وتعميه على أولئك الذين هم يعتبر أتباعا لهم وإمعاتا لهم ولهم ما يقولون يعتقدون مثل هذا لكن لما أرادوا به التعمي على الناس كفرهم الله جل وعلا بهذا القول فهم كفار به وإن كانوا ما يعتقدونه لكن أرادوا به التغطي والتعمي عن الأتباع وأنه يظهرون أنفسهم بصورة الغناء والله سبحانه وتعالى بصورة الفقر وأن لهم يعرفون هذا أن الله هو الغني سبحانه وتعالى الحميد فهذا يكفر به الشخص وإن لم يعتقده ففيه تنقص للرب جل وعلا ثم قال سبحانه والسانف سنكتب ما قالوا وهذه السنين بعضهم أسميها بسين الوعيد بسين العيد سنكتب ما قالوا سنصريهم سقر هذه حرف تنفيذ كما معلوم، لكن سموها بسين الوعيد باعتبارها في سياق الوعيد والتهديد، فيسمونها بسين الوعيد. وإلا السين التي حرف تنفيذ تدل على المستقبل وتخلص الفعل المضارع الاستقبال، بعد أن كانوا مترددا بين الحال والاستقبال، فتسميةها بسين الوعيد باعتبار السياق سياق وعيد لها سنكتب ما قالوا. هذه المقولة لا تخفي على الله سبحانه وتعالى. كأن هذا الكلام استألف استئنافا بيانيا وكأن هناك سؤال تقديره ماذا سيحصل لهؤلاء الذين سمع الله ما هو وعيدهم وما هو السيخون ما هم عليه من المآل بعد أن سمع الله قال الله سنكتب ما قالوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيه ثم استأنف جوابا لسؤال مقدر وهذا استئناف بياني وكأن قائلا يقول ماذا سيكون عذابهم الذي سيكون عليه هؤلاء ما مصيرهم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء أي مقولاتهم هذه الشنيعة وأقوالهم فضيعة مكتوبة ومدونه مصطورة وفي كتاب والله سبحانه وتعالى جعل كاتبين يكتبون وإن له لكاتبون الله سبحانه وتعالى جعل من يكتب هذا وسيسطر عليه مدونه وسيرونه يوم القيامة مكتوبا ويقرؤونه وحجة الله قائمة عليهم هذا سيكتب هذه المقولات التي يقولها هؤلاء الفجر اليهود وغير اليهود ممن يقول مقولات قريبة من هذه المقولات الكفرية أو التي فيها ما فيها من المعصية لله سبحانه وتعالى من الغيبة والنميمة كله سنكتب ما قالوا وكل شيء مكتوب وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر يوم تجد كل نس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تودلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وكل شيء مكتوب في الزبر وفي اللوح المحفوظ ومسطر عليهم أيضا كذلك بدواوين عمالهم ويوم القيامة ينشر لهم وهؤلاء العصاه يكونون في غاية ما يكون عليه أهل الحسرة ووضع الكتاب فترى المجرمين يومئذ مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد والله ما يظلم أحد أبدا فلا يظلم أحدا عمل خيرا يجده موجودا أمامه ذلك الخير الذي عمله وهكذا أيضاً من عمل glorious لا يزاد في عمله شيئا ولا صاحب الخير ينقص من عمله الخير شيئا بل يزاد خيرا على خيره وصاحب الشر يبقى شر على ما هو عليه لا يزاد فيه لا يزاد فيه. وصاحب الخير يضاعف له الأجر يبقى خير علمه ويضاعف له الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سنكتب ما قالوا سواء كانت الأقوال أو الأعمال كلها ستكتب وكلها ستدون صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء كذلك سنكتب قتلهم الأنبياء هذا كل مدون عليهم وقتلهم الأنبياء بغير حق هم يعلمون أنه بغير حق وليس معنى أن هناك قتلا بحق أبدا وإنما هذه الصفة كأشفة فليس معنى أن ثم قتلا للأنبياء بحق أبداً ما في قتل 기� بحق وإنما هذه الصفة لبيان الواقع أن قتل الأنبياء لا يكون بغير حق لا يكون بغير حق قتل الأنبياء أما غيرهم قد يقتل بحق ويقام عليه حدود الله سبحانه وتعالى فيفعل ما يستوجب حدا فيحد به ويقام عليه أما قتل الأنبياء بغير حق فهذه صفة كاشفة لا مفهوم لها فلا يقال أن هناك قتل للأنبياء بحق وهم يعلمون أنه بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق والحريق اسم من أسماء النار الملتهبة ونقول ذوق عذاب النار عذاب الحريق فالحريق من أسماء النار ومن أسماء جهنم لنقول دوق عذاب الحريق. حاصل هذه آية وعيد فيها شديد لمن يتكلم بأقوال لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وكلها مذوونة عليهم. وفيها وسع سمعه سبحانه وتعالى، وكما سمعت أنه يسمع جميع المسموعات. ويعلم جميع المعلومات فلا يخفى على علمه معلوم ولا يغيب عن سمعه مسموع ولا كذلك مرئي عن رؤيته جل وعلا أحاط بكل شيء علمه سبحانه ما أعظمه وفيه ثلاث صفة سمع لله سبحانه وتعالى والسمع ثابت أيضا للمخلوق ولكن صفة كما تعلمون بينهما تباين كما بين الذاتين ذات المخلوق وذات كذلك الخالق جل وعلا فالمخلوق سمعه مخلوق وسمعه محدود وسمعه يليق بضعفه يليق بضعفه والله سبحانه وتعالى سمعه صفة من صفاته جل وعلا ويليق بعظمته وسمعه أحاط بكل مسبوع والمخلوق مسكين سمعه ربما يتكلم بعض الناس حوله ما يدريش يقولون ما يدريش يقول هذا الذي هو يتكلم حوله وأما الله لا يغيب عنه شيء جل وعلا فليس السميع كالسميع وإن في ما سمعت له في السمع ولكن يختلف وتباين تماما في حقيقة السمع وإنما الاشراك في الاسم فقط وأما في الحقيقة فلا قال رحمه الله قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال الحسن ومجاهد لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود إن الله فقير استقرض منا ونحن أغنياء وذكر الحسن النقائل هذه المقالة حيي ابن أخطب وقيل غير ذلك من سيدي قيل في الحاص وفي الحاص ابن عزورة سيدي إن شاء الله هذا الحسن ومن جاهد يقولان إن الحامل اليهود على هذه الكلمة لما قال الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فقال الله يستقرض معنى أن الله فقير ونحن أغنياء مدى يستغرض ما يستغرض الشخص من الحاية هم ممثل وشبه هم ممثل وإنما الله سبحانه وتعالى هذه الآية في تشجيع للعباد على النفقة وأنهم يبذلون في سبيل الله ولا يبخلون بأموانهم إن الله سبحانه وتعالى سيتدخروا لهم ذلك وسيكتب لهم أجر ذلك هذه الآية من باب التشجيع على النفقة لا من باب استغراض محتاج لكن هؤلاء اليهود كما تعلمون ملبسون صحاب تلبيس قال من الذي لما نزلت من الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود إن الله فقير استغرب منا ونحن أغنياء وذكر الحسن أن قائل هذه المقالة حيي بن أقطب من تعرف من أولاد حيي هذا يا أخي حُيِّ هذه من هذا من تعرف من أولاده؟ آمَل المؤمنين أحسن صفيّة، من حُيِّ من أختب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لَيْ كان السرني في أول الأمر ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل العتق صداقة، وقال عكرمة والصدّي ومقاتل محمد ابن إسحاق كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاوية الزكاه وأن يقرضوا الله قرضا حسنا فدخل أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم بيت مدراسهم فوجد ناسا كثيرا أشغال مدراسهم معلمهم هو والذي يقوم على شؤونهم كأنه عالم يجتمعون فيه ذات يوم بيت مدراسهم فوجد ناسا كثيرا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له في ابن عازوراء وكان من علمائهم ومعه حبر آخر يقال له أشيع فقال أبو بكر في اتق الله أسلم، فوالله إنك لا تعلم أن محمدا رسول الله، قد جاءكم بالحق من عند الله، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، فأ وصدق، وأقرض الله قرضا حسنا، يدخلك الجنة، ويضاعف لك ثواب، فقال في النحاس يا أبا بكب تزعم أن ربنا يستغرض أموالنا، وما يستغرض إلا الفقير من الغني. فإن كان ما تقول حقا فإن الله إذن لفقير ونحن أغنياه وأنه ينهىكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنيا ما أعطانا الذباء فلا كله كذب فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجهه وضرب وجهه في الحاص هذه كلكم ترى معضلات عكرما والسد مقاتل محمد إسحاق وما في سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجهه في الحاصة ضربة شديدة وقال والذي نفسي بيده لو العهد الذي بيننا وبينك لو ضربت عنقك يا والله. الله فذهب في الحاصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يعرفون أنه عادل عليه الصلاة والسلام وأنه يقيم العدل فقالوا يا محمد فقال يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وما حملك على ما صنعته أي شيء حملك ما هذه السفامية ما حملك أي شيء حملك على صنعك هذا وما ثانية مصلية على صنعك هذا ويصنع تقول موصولة على الذي صنعته والما موصولة تدخل عن الأحداث وعلى المعاني والمصرية لا تكون إلا الأحداث تدخل عن الأحداث ما حملك على صمعك هذا يعني على الدوات وعلى المعاني الموصولة فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء فقضبت لله فضربت وجهه فجحد ذلك في الحاصو فأنزل الله تعالى أنه ما هو صحيح هذا أنه ضربني من أجل كيت فجحد ذلك في حاص فأنزل الله تعالى ردا على في الحاصة وتصديقا لأبي بكر رضي الله عنه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وهذا كما سمعت السبب طريق عكريم والسد ومقاة محمد إسحاق وهو معضر فهل له سابق لا شك أن لهم قول قالوه هل هو هذا في الحاصل أم من تقدم حي بن أخطب أم جماعة من اليهود فلا شك أن هذا القول قول اليهود لكن هل هو قول شخص معين منهم الله أعلم أما هذا هو قول اليهود وبعض اليهود وجماعة من اليهود قالوا هذا القول قولوا تعالى سنكتب ما قالوا هذه السينة يسألونها السين الوعيد وهذه الجملة ما يعرابها سنكتب ما قالوا هذه الجملة ما يعرابها سنكتب ما قالوا استئنافية وكأنها واقعة في جواب سواء المقدر ما جزأ هؤلاء الذين سمع الله قولهم بماذا سيعاقبهم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء هذا مكتوب هو محسوب عليهم ومجازون به. قال قول تعالى سنكتب ما قالوا من الافك والفرية على الله وما أكثر الافك والفرية عندهم. فنجازيهم به. وقال مقاطن سنحفظ عليهم سنحفظ عليهم. وقال الواقدي سنأمر الحفظة بالكتابة وإنا له كاتبون هذا الذي س... الذي يقولونه سنأمر الحفظة بالكتابة وكله صواب سواب معنا من الإفق الفريا مكتوب فنجازيهم به أو نحفظ عليهم ما قالوا أو نأمر الحفظة بالكتابة كله صواب ما في تعارض معين ولا تباين وقال الواقدي سن... سنأمروا الحفظة بالكتابة نظيره قوله تعالى وإن له كاتبون وقتلهم الأنبياء قتلهم الأنبياء وسنكتب قتلهم الأنبياء والمقصود قتل أسلافهم للأنبياء وإنما نسب إليهم هذا لأن هؤلاء الذين قالوا هذا القول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا القول ما قتلوا نبيا ما في أنبياء قتلهم وإنما نسب إليهم هذا القول الذي هو في الأصل أو نسب لهم هذا الفعل الذي هو في الأصل لأسلافهم لأنهم رضوا به رضوا به وإنه هو فعل الأسلاف فقال الله وقتلهم الأنبياء وسنكتب قتلهم الأنبياء أي قتل أسلافهم للأنبياء وإنما نسب إليهم لكونهم رضوا به أو رضوا به فنسمه إليهم وكل من رضي بفعل سبيليه كل من راضي بفعل لسلفه أو لقبيلته وسكت وهو راضي وينسب بلي هذا الفعل وإن لم يباشر هذا الفعل وإن لم يباشر هذا الفعل بنفسه لكنه راض به ما أنكره وراض به وأقره فهذا ينسب بليه وكأنه هو الفاعل له وهذا في القرآن له نظائر كما قال القرطبي رحمه الله وهذه مسألة عظمى حيث يكون الرضا بالمعصية معصية، صلّح. وهذه مسألة عظمة حيث يكون الرضا بالمعصية معصية. فالرضا بالمعصية معصية، وكأنكم شارك بهذا. وذكر عن الشاعب أن رجلا ذكر عثمان وقتل عثمان وهو فريح به، فقال الشاعب له أنك مشارك بهذا، أنك قتلت عثمان لأنه رضي به. وحققت العثمان على سبيل الفخر والرضا بذلك فهو له نصيب من هذا وإن لم يباشر ولم يحضر الزمن ذاك لكنه راض بذلك الفعل من أولئك الخوارج المعتدين على أمير المؤمنين الحاصل ينتبه الشخص من هذه المسألة العظمى فإن الرضا بالمعصية معصية والله سبحانه وتعالى يقول وقتلهم الأنبياء وما قتلوا الأنبياءهم أسلافهم الذين قتلوا الأنبياء والله يقول وسنكتب قتلهم الأنبياء أيضا معنهم ما قتلوا الأنبياء لكن نسب إليهم هذا الفعل لكونهم رضوا به ونسب إليهم وهذا كثير جدا عند العرب وأما الذي ما رضي بهذا الفعل ليس بليه وإن كان من الجهة الظنانية أنكر هذا الفعل فلينس منه لكن يهود المتأخرون رضوا بأفعال أسلافهم وأشادوا بأفعال أسلافهم بل وسنقوا مسلكهم في فعالهم فقتلوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متسبب في قتله بذلك السمع قال نظيره قوله تعالى وإنا له كاتبون وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الحريق من مقصود به هنا أي النار ذوقوا عذاب النار والحريق اسم من أسماء النار الملتهبة أحسنت وقيل هنا القائن هو الله سبحانه وتعالى وقيل الملائكة سنتبوا ما قالوا إلى أن قال سبحانه وَتَعَالَ وَنَقُونُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيرِ قيل القائل الله جل وعنى وَقِيلَ الملائكة وَقِيلَ يقال لَهُمْ هذا في جهنم وَقِيلَ يقال لَهُمْ هذا عند الموت وَقِيلَ يقال لَهُمْ هذا عند الحساب اختلفوا في القائل وفي زمن المقول هذا متى يقال لهم هذا القول ونقول ذوقوا عذاب الحرير متى يقال لهم هذا القول فقيل يقال لهم عند الموت وقيل يقال لهم في جهنم هذا وقيل يقال لهم عند فهو قول تبكيت ونقول ذوق عذاب الحرير قول تبكيت فاختلف اختلفوا التفسير اختلف في القائل اختلفوا في زمن المقول متى يقال لهم هذا الشيء زمن المقول ثلاث أقوال في زمن المقول وقولان في القائل. قال رحمه الله وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريم قرأ حمزة سيكتبوا بضم ياء وقتلهم برفع اللام سيكتبوا ما قالوا وقتلهم الأنبياء معطوف على مرفوع ما قالوا. هذه قراءة حمزة قراءة سمعية سيكتب ما قالوا وقتلهم أيضًا يكتب قتلهم. قرأ حمزة سيكتب بضم اليا وقتلهم برفع اللام ويقول باليا وذوق عذاب الحريق أي النار والحريق اسم من اسم النار وذوق عذاب الحريق أي النار وهو بمعنى المحرق كما يقال لهم عذاب أليم أي مؤلم. ذلك ما قدمت أيديه من أخيرا إن شاء الله إلى أخير قال وأما في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول وأنا في ناحية عيشة قال أخرج البخاري في صحيح عن عروع عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة يقال المجادلة لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وهذه من أدل الأدلة التي يدل على أن السلف يثبتون صفة السمع لله جل وعلا وأنا ما أسمع فأنزل الله قد سمعه هذا واضح السلف يجرون الصفات أو يجرون الآيات على ظاهرها من غير تعرض التأويل فاسد صرف اللفظ عن ظاهره من غير قراءين نصرفي فهذه عائشة تثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى ولا ينفون صفة السمع ينفون صفة السمع وينفون كذلك الرؤية وكذلك أيضا أشياء أخرى ما عندهم إلا سمع الصفات فقط تثبت وإن أثبت بعض الصفات ليست على طريقته السنة قال أما الآية الثانية قد سمع الله قول التي جادلوك من زوجة أما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهود الخبيث حتى حين قال لابي بكر رضي الله عنه رضي الله لنا سبب النزول يا أخواني الشيخ هل ذكر هذا السبب حين قال لابي بكر رضي الله عنه لما دع لما دعاه للإسلام والله يا أبا بكر ما بنى إلى الله من من حاجة من فقر وإنه إليه فقير ولو كان غنيا ما استغرضنا ما استغرضنا قال الشيخ جميل حسن من غيره الشيخ, بن عبده. الشيخ جميل حبيضه الله في تحقيق عن يحسن هذا الحديث قال حسن من غيره رواه ابن جليل في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكري ما أنه حدثه عن ابن عباس فذكره ومحمد أبي محمد مجهون تفرد عنه ابن إسحاق مجهو العين فرد عنه نصحام وجه العين كما في التقريب وقال الدهبي لا يعرف ومن جه العين هل يصلح الشواهد لا يصلح جماع منه العلم يرونه ما يصلح وإنما الحال هو بعض يراه في الشواهد وما يدري كيف يستشهد به وما يدري من هو ورواه ابن أبي في تفسيرها أيضا فقال رحمه الله حدثنا أحمد بن قاسم بن عطية قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثنا الأشعة بن إسحاق عن جعفر عن سعيد بن جوبير عن ابن عباس فذكر سبب نزول الآية وليس في حاص ذكر في هذه الطريق وهذا إسناد ضعيف جعفر هو ابن أبي المغير ليس بالقوي في سعيد بن جوبير قال ابن مندة كما في الميزان الأشعة هو الأشعري القمي ثقة وأحمد بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن سعد ابن عثمان الدشتكي صدوق وأبوه عبد الرحمن ثقة وجده عبد الله مجهول. فعندنا الآن في هذا السند الذي ذكره ضعيفان. جعفر ابن ابن مغيرة ليس من قوي في سعيد بن جوبيه في سعيد. وعندنا أيضا كذلك مجهول وهو أبوه عبد بن عبد الرحمن. أبو أحمد بن عبد الرحمن. أبو أحمد بن عبد الرحمن. وجده عبد الله مجهول. طيب جده ما هو أبو ذكر وابوه عبد الرحمن ثقة وجده جده وجده عبد الله مجهول حال وأحمد بن قاسم صدوق ثقة وجاء مرسلا عن قتادة رواه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وفي رواية معمر عن قتادة كلام لكن رمزا مزلي أن مسلما الأربعة رو له عن قتادة وقد أخرج له البخاري عن قتادة عنيقا بصيغة الجزم وقد هذا المرسل طريق أخرى يحسن بها أخرجها, أخرجها ابن الجليل فقال رحمه الله حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة ذكر لنا أنها نزلت في حيين بن أخطط قلت هذا لا يعارض ما تقدمه من جملة ليهود الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أنها في جماعة من ليهود وأما في بعض عيان ليهود هذا كله كما ترى فيه ضعف في جماعة من اليهود نزلت هذه الآية من غير تعين فايش شغال المحظة هنا عندك ايش كيفية يدل له أصل بالمجموع من غير تعين يدل على أن هذا له سبب لقد سمع الله لكن سبب جماعة من اليهود قالوا هذا الكلام فأنزل الله هذه الآية من غير تعين سبب معين لكنها نزلت اليهود هل ذكروا الشيخ صحيح المسند من سبب نزول؟ ما ذكره؟ أعرض عنه الشيخ رحمه الله. قالهن يأخذ شخص عطية الكفار أو هدية. إن كان من باب التأنيف لهذا الكافر أخذها دعوة من باب الدعوة أخذ هذه الهدية أو أهد إليه لا بأس وإن كان من باب الموالاه له والتعظيم له ما يأتي من جهته فهذا يجوز أخذ عطاياهم وقد أخذ رسول الله هدية بعض الغفار أهد إليه بغلة فأخذها عليه الصلاة والسلام فإن كان سيرق الغلب لهذا الكافر تحصل موالاه وميول إليه فلا تأخذ هديته وإن كان أنت أرفع منه وهو يتزلف إليك بالهدايا يتزلف إليك بالهدايا وفي قبول هدية تعليف له وربما يسلمه وتحبيب للإسلام له فلا بس أن تأخذ هديته مسألة ثانية إذا طلب منه مالا هل يجوز له المسلم أن يأخذ ما فهمت هذه طلب منه مالا هل يجوز له المسلم أن يأخذ إنه واضح أو طلب منه مالا هل يجوز له المسلم أن يأخذ أعطاه من ماله ممكن لا بس إذا استغرض منه النبي صلى عليه قد عليه استغرض من اليهود واشترى منهم بالدين فإن أخذ منه دينا ليرده وما وجد من يغرضه من أهل الإسلام وأخذ دينا من غير ربا من غير ربا وزيادة فلا بأس فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بالدين. قال أبو أويست عم الكريم تونسي مريض فدعو الله له بالشفاء صلى الله عليه ما حكم تغطية رأس الميت ووجهه يغطى وكفن تكفينا عاما قال في حديث البردة تلك التي غطوا بها بعض الصحابة قال إن غطوا بها وجهه ظهرت وبرزت فهذا دل على طغت الوجه إذا أمكن ذلك وعندهم ما يعممون به الميت بالكفن من هو أقرب الصحابة الذي إن غطوا وجهه وجهه برزت رجلاً نعم مصعب بن عميل أحسنت قال ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قد وضع بين يدي طعاما شهيا وضع بين يدي طعام شهي فتذكر حال أولئك وأننا ما وجدنا له شيئا نكفنه إن غطينا رأسه برزت رجلاته والرأس مع الوجه يغطون نعم يغطى الرأس والوجه وهذا هو الأصل إلا من مات محرما فلا يغطى وجهه فإنه يبعث ملبيا على خلابين أهل العلم قائل النبيات هو أبو العلاء معري كما في كتاب النبراس على شرح مواصلية لهالراس أحسنته أبو العلاء معري فيه كلام كما تعلمون يقول أخونا الذي كتب الورقة نغلا عن كتاب الشيخ كمال رحمه الله أنه نسبها إلى ابن علاء المعدري لكان زمغشري متشاب ونسبها لأحد ولا هكذا قالها آه كين okay. انشدها هو يقول الأخوة انشدها زباق شريف القشار انشدها إذن في خلاف نسبتها فإن انشدها لنفسه فيكون في هو الغائر قال بأي كتاب ابن أبدالحفظ الحديث لأربعين نووية أن كنت بادئا وإلا عمدة الحكام أربع النوايا <سؤال> طيبة مختصرة مفيدة يسهل حفظها لكل واحد كاد ممكن يحفظها في يوم يومين ثلاثة أيام أسبوع الكثير وتكون من محفوظاته مع زيادات ابن رجب رحمه الله.